الف را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا الا الله وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أَجَلٍ مسمى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 خلقها ويعلم, ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عملا ولئن قلت إِنَّكُمْ مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا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 أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهِ إِنَّا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 إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز لولا عليه جاء لك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأفعل ب عشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قَبْلِهِ كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الْأَحْزَابِ فالنار موعده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 ولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 ك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. تطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم ولللخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم, فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب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 من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إِنَّمَا يأتيكم به الله إنكم وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم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 قومك إلا من قد آمن فلا تبتس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا ولا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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها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 ونادى نوح لبنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصبني من الماء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 معك وأموسى نمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوحها إليك ما يكون.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 متوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 قُولُوا إِنَّ الَّذِينَ عَاهَرُوا بَعْضَ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالُوا إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه